موسوعه النابلسي ر و مُعْرِضُونَ للعلوم الاسلاميه أ اسماء الله الحسنى أ م لهم شرك في ا ل س م ا و ا ت ائتوني بكتاب من قبل هذا أ و أ ث ا ر ه من علم إ ن كنتم صادقين ومن أ ض ل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له و ه م عن و ع ا ئ ه م غ ا ف ل و ن و إ ذ ا حشر ا ل ن ا س كانوا ل ه م أ ع د ا ل و ك ا ن و ا ب ع ب ا د ت ه م ك ا ف ر ي ن إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات و قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا, لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتر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 اتبع الا ما يوحى إ ل ي وما أ ن ا إ ل ا نذير مبين قل أ ر أ ي ت م ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إ س ر ا ئ ي ل على مثله موسوعه ا ت ت ك ب ر م إن ا ل ا يهدي ا ل و م م ا ا ل ل ظ ي ن و ق ا ل ا ل س ي ن كفروا ل ل ذ ع ل آ م ن و الاسلاميه و ك ن خيرا ما ب ق و إ واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا اثق قديم ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا لين موسوعه النابلسي ل و ا ر للعلوم ا ل ا خوف ع ل ي ه م و ل ا ه م ي ح ز ن ن و أولا لك اصحاب الجنه خالدين فيها, خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا ا ل إ ن س ا ن بوالديه إ ح س ا ن ا حملته أ م ه كرها ووضعته كرها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 موسوعه ن النابلسي ت ج ز ا أصحاب ت ه م في للعلوم ج ن ة د ا ص ا ل ذ ي ك ا س و ا ع م ي ه والذي قال لوالديه افل لكما اتعدان لي ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي, القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آ م ن ان وعد الله حقا فيقول ما هذا إ ل ا أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن أ و ل ئ ك الذين حق عليهم القول في أ م م قد خلت من قبلهم من الجن والانس إ ن ه م كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أ ع م ا ل ه م وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على أ ذ ه ب ت م طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها, واستمتعتم بها فاليوم, تجزون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في ا ل أ ر ض بغير الحق فاليوم تجزون عذاب ا ل ه و ن بما كنتم تستكبرون في ا ل أ ر ض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أ خ ا عاد إ ذ أ ن ذ ر قومه ب ا ل أ ح ق ا ف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه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 ولا أ ب ص ا ر ه م ولا أ ف ئ د ت ه م من شيء إذ ك اذ ن يجحدون و ا إ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 وذلك افكهم وما كانوا يفترون و إ ذ صرفنا إ ل ي ك نفرا من الجن يستمعون ا ل ق ر آ ن فلما حضروه قالوا أ ن ص ت و ا فلما قضي ولوا إ ل ى قومهم منذرين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 و آ م ن و ا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ي اليم قومنا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم و ب و ي ج ل ك م و ن و ع ه النابلسي ب أ ي م م و ل ي ج داعي ا للعلوم الاسلاميه في ض ل ا ل خلق ل ذ ي ا س م ا و الله ت و ا أ ر ض و م يعي ب خ ل ق ب ق ا د ر ع ل ى أن ي ح ي ي الموتى بلى إ ن ه ع ل ى كل شيء قدير ويوم يعرض الذين ك ف ر و ا النار ويوم يعرض الذين كفروا على و ي ي و م ع ر ض ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ع ل ى النار ل أ ي س هذا ب ا ل ح ق ق ا ل و ا ب ل و ر ب ن ا ق ا ل ف ذ و ق ا س ل ا ب ب م ا كنتم تكفرون